بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل لأن الدرس الثاني الشيخ غير موجود ما يأتي إلا في اليوم الثالث في يوم ثلاثة إن شاء الله الشيخ عبدالله المحسن فنكمل ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة نقول بأن الحاج لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يسوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يظل على إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه حتى يوم النحر وذبح الهدي. الحالة الثانية. ألا يسوق الهدي كما هو فعل كثير من الناس فالأنساك ثلاثة تمتع وإفراد وقران التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج تمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه وأشهر الحج تبدأ من شوال وتنتهي على الصحيح كما قال من مالك رحمه الله تعالى بنهاية شهر ذي الحجة فأشهر الحج على الصحيح ثلاثة فالتمتع أن يحرم بالعمره في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه هذا التمتع القران القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج لبيك لبيك اللهم لبيك أو أنه يحرم بالعمرة يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجا يعني أولا اهل بالعمره ثم اهل بالحج الصوره الثالثه من صور القران ان يحرم بالحج ثم يحرم بالعمره فاصبح القران له ثلاث صور الصوره الاولى ان يحرم بالعمره والحج جميعا الصوره الثانيه ان يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج الصوره الثالثه ان يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة كما يقول الحنفيه رحمهم الله تعالى فالقران له هذه الصور الثلاث. الإفراد أن يحرم بالحج فقط يقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك يهل بالحج فقط وهذه المناسك كلها جائزة على الصحيح باتفاق الأئمة باتفاق الأئمة كلها جائزة وكما سلف أن أوردت, أوردت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو المفرد منا من أهل بحج وهذا هو المفرد ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع ومنا من أهل بعمرة وحج وهذا هو القارن فالأنساك كلها جائزة أي الأنساك أفضل؟ هذه الأنساك الثلاثة أيها الأفضل المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التمتع أفضل لأن الله عز وجل ذكر التمتع في القرآن فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولحديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره ولانه ياتي بنسكين ويذبح دما شكرا لله عز وجل وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله ان القران افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وعند مالك والشافعي مالك والشافعي أن الإفراد أفضل أن الإفراد أفضل ويدل لذلك فعل الخلفاء الراشدين ثلاثة من الخلفاء الراشدين كانوا يفردون الحج مدة أربع وعشرين سنة والأقرب في ذلك والله أعلم بالنسبة للفضيله أن يقال الافضل هو التمتع الافضل هو التمتع لما تقدم من ان الله عز وجل ذكره في القران ولأن المتمتع ياتي بنسكين ويذبح دما شكرا لله عز وجل الا ان ساق الهدي ان ساق الهدي فالافضل القران لأن هذا هو هج النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فإن ساق الهدي فالأفضل القران وإن وإن أتى بعمرة قبل أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى حج فالأفضل الإفراد لو أتى بعمرة قبل أشهر الحج قبل شوال في رمضان ومكث في مكة حتى حج فالأفضل هو الإفراد فلو اخذ عمره في رمضان ومكث في مكه حتى حج فالافضل ان يفرد وقال ايضا ابن تيميه رحمه الله ان اراد ان ياتي بعمره بسفره والحج بسفره فالافضل الإفراد فتلخص ايها الاحبه اي انساك افضل تمتع الا في ثلاث حالات الحاله الاولى اذا ساق الهدي فالقران الحالة الثانية إذا أخذ عمرة قبل أشهر الحج وما كث في مكة فالأفضل الإفراد الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة إن أراد أن يفرد العمر بسفرة والحج بسفرة فابن تيمية رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل هنا الشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الحج إذا لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمره لكي يكون ماذا ها؟ لكي يكون متمتعا فهو رحمه الله تعالى يرى أن التمتع واجب يقول إذا أنت لم تسق الهدي فإنه يجب عليك أن تتحلل بعمره ودليل ذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمره وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون متمتعا فهو يرى أن المتعة واجبة على من لم يسق الهدي وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل شام أبا وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المساله الراي الثاني الراي الثاني ان فسخ الحج الى عمره لو جاء قارنا او مفردا وهو لم يسق الهدي فسخ الحج الى عمره ليس واجبا وانما هو سنه وانما هو سنه وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لرأي ابن عباس واختيار الشيخ الالباني رحمه الله في الوجوب فالراي الثاني انه ان فسخ الحج الى عمره سنه وليس واجبا الراي الثالث الراي الثالث ان فسخ الحج إلى عمره لا يجوز وهذا رأي أكثر العلماء رأي الائمه الثلاثة فسخ الحج إلى عمره قالوا بأنه غير جائز واسدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله فالله عز وجل أمرك أن تتم الحج وكونك تفسخ الحج إلى عمره هذا مخالف لما امر الله عز وجل به والأقرب في هذه المساله هو ما ذهب اليه الإمام احمد رحمه الله ان من لم يسق الهدي من المؤمن القارنين والمفردين فالسنه ان يفسخوا حجهم الى عمره لكي يكونوا متمتعين لكي يكونوا متمتعين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ حجه إلى عمره وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضب على الصحابة كل من لم يفسق كل من لم يسق الهدي ولم يفسخ إحرامه وحجه إلى عمره غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على أن المتعة كانت واجبة على الصحابة فقط الوجوب كان على الصحابة أما المشروع الفسق هذا للعموم لعموم الأمة لكن الوجوب خاص بالصحابة ويدل لهذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خرجه مسلم في صحيحه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خرجه مسلم في صحيحه وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره إلى الحج إلى يوم القيامة لا بل لابد الأبد هذا مشروعية الفسق أما الوجوب فهو خاص بالصحابة وبهذا تجتمع على دلة فيكون الصواب في هذه المسألة أن كل من لم يسق الهدي من القاننين والمفردين السنة أن يفسخوا حجهم إلى عمره ويطوفوا ويسعوا ثم بعد ذلك يقصروا ويحلوا حلا تاما ثم بعد ذلك يحرموا بالحج هذا هو الصواب في هذه المسألة وأما الوجوب فهذا كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رحمه الله فعلى كل من لم يسق الهدى أن يلبي بالعمره في أشهر حج الثلاثة فمن لبى بالحج مفردا او قارنا ثم بلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسق فينبغي ان يبادر ولو بعد قدوم مكه وطوافه بين الصفا والمروه ان يقول الشيخ رحمه الله من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين فانه يفسق حجه الى عمره ويقلب حجه عمرة حتى ولو بعد الطواف لو أنه طاف القدوم هو مفرد أو قارن طاف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروه فإنه يفسخ والسنة أن يفسق حجه إلى عمرة يقصر ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج وسبق أن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا الفسخ واجب قلنا الصواب أنه ليس واجبا وإنما الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ثالثا إياك أن تدع المبيت في منا ليلة عرفه فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة خرج إلى ميناء وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها ليلة عرفة ليلة التاسع ثم بعد ذلك بعد أن طلعت الشمس سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس سار النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفات النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفه بميناء فما حكم هذا المبيت الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يرى أن هذا المبيت واجب ولهذا قال إياك أن تترك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة فإنه واجب وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى والرأي الثاني أن البيتوت بمنى ليلة عرفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة ويدل لهذا حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه خرج مباشره إلى عرفات ووافى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في صلاة الفجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فعروة رضي الله تعالى عنه لم يبت ليلة عرفه بمنة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه وقضى تفثه فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وأن البيتوتة بمنى أن البيتوتة بمنى ليلة عرفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة وعلى هذا لو أنه خرج إلى عرفات مباشرة ولم يخرج إلى منى فإن حجه صحيح ولا بأس عليه وحينئذ يكون ترك واجبا من واجبات الحج يكون نعم يكون ترك سنه ولم يترك واجبا من واجبات الحج وانما ترك سنه فلو انه قصد عرفه مباشره فان هذا لا باس به لكن لا يقصد الخروج الى عرفه قبل التاسع بقصد النسك وإنما إذا قصد لكي يتهيأ ولكي يتخذ مكانا ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به قال رحمه الله وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح فإن فاتك البيات فلا يفوتك أداء الصلاة فيها فإنه واجب منه بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء إلا للنساء والضعف فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي أيضا الشيخ رحمه الله يقول عليك البيات بالمزدلفة عليك أن تبيت بالمزدلفة ليلة العاشر ليلة النحر والبيتوتة بالمزدلفة هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هي واجبة أو أنها سنة نعم هل هي واجبة أو أنها سنة أو أنها ركن فجمهور العلماء على أن البيتوتة بالمزدلفه ليله العاشر انها واجبه من واجبات الحج ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر اذكروا الله عند المشعل الحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفه في الدفع قبله مما يدل على ان ما عدا ان الترخيص يقابلها عزيمه الترخيص يقابله عزيمه ويدل على عدم الركنيه حديث عروه عروة بن مضرس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة وقد وقف بعرف قبل ذلك ليلا أو نهارا ليلا ليلة العاشر فيؤخذ من حديث عروة أنه لو وقف آخر ليلة العاشر بعرفة أنه يجزئه ولهذا العلماء يجمعون على أن الوقوف بعرفة يمتد الى الوقوف بعرفه يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر لو انه وقف بعرفه قبيل طلوع الفجر يوم النحر الحديث يدل على انه يجزئ وان حد انه ادرك الحد مما يدل على أن البيتوتة بالمزدلفة ليست ركنا وإنما هي واجب لقول النبي صلى الله عليه وعليه لقول الله عز وجل وإذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وذهب بعض السلف بعض الشافعية إلى أن البيتوتة بالمزدلفه انها سنه لكن الصواب كما اسلفنا صواب الوسط وان البيتوته بالمزدلفه واجبه لكن الحنفيه رحمهم الله يستثنون الضعفه يعني من حنفيه رحمهم الله وتعالى يستثنون الضعفه بعض السلف كالحسن البصري والنخعي وكذلك ايضا الاسود والشعبي وعلقما يرون أن البيتوتة بالمزدلفة ركن لكن الصواب أنها ليست ركنا وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الصواب أنها ليست ركنا وذكرنا دي ذلك من حيث عروة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا أو نهارا فقوله ليلا يشمل ما قبل طلوع الفجر فلو وقف قبيل طلوع الفجر من يوم النحر أدرك الحج وقف بعرفه قبيل طلوع الفجر من من يوم النحر يكون ادرك الحج ولن ياتي مزدلفا الا بعد طلوع الفجر كن فاته فاته المبيت بالمزدلفه ومع ذلك ادرك الحج مما يدل على انه لم يخل, يخل بركن من اركان الحج قال رحمه الله واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه الشيخ الالباني رحمه الله يقول احذر ان تمر بين يدي المصلي يعني لا يجوز لك ان تمر بين يدي المصلي المصلي لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يضع سترة اما الحاله الاولى ان يضع سترة له فاذا وضع سترة له فلا يجوز لك ان تمر بينه وبين سترته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لك أن يقف أربعين وعند البزار أربعين خريفا مما يدل على مما يدل على أن هذا كبيره من كبائر الذنوب فإذا اتخذ سترة فلا يجوز لك أن تمر بين المصلي وبين سترته الحالة الثانية ألا يتخذ سترة المصلي ما وضع سترة فهذا لا يجوز لك أن تمر بين يديه بمعنى أنك تمر من وراء محل السجود فتقدر من قدمه إلى ما يقرب من ثلاثة أذرع ثم تمر لأن هذا هو محل السجود فإذا اتخذ سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته إذا لم يتخذ سترة فأنت تمر من وراء محل السجود أما بين يديه مقدار فه تذرع من قدمه إلى منتهى رأسه ما يقرم مثل تذرع هذا لا يجوز لك أن تمر بين يديه لما تقدم من حديث السالف الذكر <تصفيق> قال الشيخ فهذا نص عام يشمل كل مار ومصل ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام يقول الشيخ هذا المرور المحرم سواء كنت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وذهب بعض العلماء إلى أنه باس من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه والصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وانه لا يجوز لك أن ان تمر بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره إلا عند الضرورة عند الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، كما لو كان هناك شدة زحام ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن تمر بين يديه أما إذا لم يكن شيء من زحام ونحو ذلك فإنك لا تمر بين يدي المصل قال رحمه الله وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الاصل يقول الشيخ رحمه الله تصلي إلى سترة والسترة سنة مؤكدة وذهب بعض العلماء إلى وجوبها جمهور العلماء أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة وذهب بعض العلماء إلى وجوب السترة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من من مر وراء ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حيث بسعيد في الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدافعه فهذه الحديث تدل على مشروعة السترة والنبي صلى الله عليه وسلم استتر وصلى إلى سترة فصلى إلى العنزه، وصلى إلى البعير وصلى إلى السرير إلى آخره وهكذا ايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالستره مؤكدة حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى تستحب الستره وان لم يخش مارا حتى وان كان الشخص لا يخشى ان يمر احد بين يديه فالستره مستحبه حتى لو كان الانسان في صحراء لا يخشى ان يمر احد بين يديه فالسنه ان يضع ستره حتى لو كان في بيت مقفل لا يخشى ان يمر احد بين يديه فالسنة أن يستتر والسترة سترتان سترة كاملة وسترة مستحبة السترة الكاملة أن تكون ذراعا فما فوق فأكثر أن تكون ذراعا فأكثر هذه السترة الكاملة فالسترة الكاملة أن تكون ذراعا فأكثر مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل هي العود الذي يوضع في آخر الرحل الرحل والذي يوضع على البعير لكي يكون عليه الراكب هذا الـ الـ الـ الـ الذي يوضع على البعير لكي يركب عليه الراكب في مؤخرته عود هذه العود يتكي عليها الراكب وتسمى بمؤخرة الرحل قدرها ذراع فالسنة ان تكون الستره ذراعا فاكثر هذا هو السنه والقسم الثاني ستره متزئه ستره متزئه كيف كيف ما استتر يعني كيف ما ارتفع اي شيء يكون مرتفع عن الارض اي شيء يكون مرتفع عن الارض هذا يكفي اما الخطوط ونحو ذلك او طرف المسله فهذا لا يكفي ستره وإنما السترة كل شيء يكون مرتفعا والأفضل أن تكون ذراعا فأكثر قال رحمه الله خامسا على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة والا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ومن اجله بعث الرسل وانزلت الكتب فان اكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي الى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقه التوحيد الى اخره كما تقدم ايها الاحبه ان ذكرنا ان من صفات الحج المبرور ان يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فالشيخ رحمه الله يقول على اهل العلم والفضل ان يعلموا الناس احكم النسك وعلى الناس ان تتعلم وان تسترشد وان تستفهم كما هو حال الصحابه رضي الله تعالى عنه وايضا قال الشيخ رحمه الله يؤكد على التوحيد وأن التوحيد مهم وأن تعليم الناس لامور المناسك ينبغي الا يشغل عن التوحيد عن تعليم التوحيد فلا بد من تعليم التوحيد والتوحيد هو افراد الله عز وجل بالعباده او او نقول في تعريف التوحيد هو افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوهيه والربوبيه والأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما يختص به من ال... إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوية والأسماء والصفات الألوهية بمعنى العبادة والربوية الخلق والتدبير والملك هذه مخ... صلى الله عز وجل بها الخلق المطلق والتدبير المطلق والملك المطلق والأسماء والصفات يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالشيخ رحمه الله يقول على أهل العلم أن يعنوا بمسائل التوحيد قال لك وكما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة وان يتذكروا ان اي صوت يرتفع واي اصلاح يقوم على غير هذا الاصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه الا تفرقة وضعفا وخزيا وذلا والواقع اكبر على اكبر شاهد على ذلك والله المستعان الشيخ رحمه الله يقول لك على المسلمين ان يتحدوا وأن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يتركوا الفرقة والاختلاف والتحزب على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو سبب الضعف سبب الوهن وسبب التخلف وسبب تسلط الأعداء فالواجب على المسلمين أن يتحدوا فيما بينهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا التفرق والاختلاف فإن الخلاف شر كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فسبيل السعادة والفلاح والنجاح للمسلمين والنصر والتمكين هو الاتحاد وعدم الفرقة والخلافة لكم ان شاء الله غدا